ويحل عليهم العذاب اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ابقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل نوع من انواع النبات حسن المنظر كثير المنافع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 وَإِنَّ ربك أَيُّهَا الرسول لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد الرحيم بعباده وَإِذْ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين واذكر أَيُّهَا الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يَأْتِيَ القوم الظالمين بكفرهم بالله واستبعاد قوم موسى قوم فرعون.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 ولهم علي ذنب بسبب قتل القبطي فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال الله لموسى عليه السلام كلا لن يقتلوك فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما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 قال فعلتها اذا وأنا من الضالين قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي فَثَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَهَرَبْتُ مِنْكُمْ بَعْدَ قَتْلِهِ إِلَى قَرْيَةِ مَدْيَنَ لَمَّا خِفْتُ مِنْ قَتْلِكُمْ إِيَّايَ بِهِ فَأَعْطَانِي رَبِّي عِلْمًا وَصَيَّرَنِي مِن رُّسُلِهِ الَّذِينَ يُرْسِلُهُمْ إِلَى النَّاسِ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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محاجته لئن عبدت معبودا غيري لأصيرنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال موسى عليه السلام لفرعون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 أخره وأخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم بالسحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا ان ما عنده ليس سحرا القوا ما انتم ملقوه من حبالكم وعصيكم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند القائها بعظمه فرعون إنا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فانقلبت حية فإذا هي تبتلع ما يموهون به على الناس من السحر فألقي السحرة ساجدين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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك إن موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر وقد تآمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينها بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل لا أستبقي منكم أحدا قالوا لا ضير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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى آميرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلا فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر إن هؤلاء لشرذمة قليلون قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل إن هؤلاء لطائفة قليلة وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّا لفاعلون ما يغيظنا عليهم وَإِنَّا لجميع حاذرون وَإِنَّا لمستعدون لهم متيقظون فأخرجناهم من جنات وعيون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 فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا تَقَابَلَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَعَ مُوسَى وَقَوْمِهِ بِحَيْثُ سَارَ يَرَى كُلُّ فَرِيقٍ الْفَرِيقَ الْآخَرَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ سَيْلْحَقُونَنَا وَلَا قِبَلَ لَنَا بِهِمْ قال كلا إن معي ربي سيهدين قال موسى لقومه ليس الأمر كما تصورتم فإن معي ربي بالتاييد والنصر سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى آميرين إياه أن يضرب البحر بعصاه فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل فكانت كل قطعة منشقة من البحر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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ حِينَ قَالَ لِأَبِيهِ آزر وَقَوْمِهِ مَا الَّذِي تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 أو, يضرون أو ينفعونكم إن أطعتموهم او يضرونكم إن عصيتموهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا ان أطعناهم ولا يضروننا ان عصيناهم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 رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ قال إبراهيم داعياً ربَّه ربِّ أعطني فقهاً في الدين وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بأن تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ مَعَهُمْ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدِقٍ فِي الْآخِرِينَ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 وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ مَعَ مَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِهِ تَعَالَى إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تَعَالَى لَقَدْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ وَاضِحٍ عَنِ الْحَقِّ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ نَجْعَلُكُمْ مِثْلَ رَبِّ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ الرَّحِيمُ بِمَن تَابَ مِنْهُمْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ حِينَ كَذَّبُوا نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَام إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ فِي النَّسَب نوح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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ الرَّحِيمُ بِمَن تَابَ مِنْهُمْ كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ حِينَ كَذَّبُوا رَسُولَهُمْ هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ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 واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وخافوا من صخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أعطاكم أنعاماً وأعطاكم أولادا وجنات وعيون أعطاكم بساتين وعيونا جارية إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم يا قومي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قالوا سواب أَن عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَم لَم تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ يَسْتَوِي عِنْدَنَا تَذْكِيرُكَ لَنَا وَعَدَمُ تَذْكِيرِكَ فَلَنُؤْمِنَ بِكَ وَلَن نَرْجِعَ عَمَّا نَحْنُ عَلَيْهِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ لَيْسَ هَذَا إِلَّا دِينُ الْأَوَّلِينَ وَعَادَاتُهُمْ وَأَخْلَاقُهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَلَسْنَا بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام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 أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون في جنات وعيون في بساتين وعيون جارية وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل ثمرها لين النضيج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 ثم دمرنا الاخرين ثم بعدما خرج لوط واهله من قريه سدوم اهلكنا قومه الباقين بعده اشد اهلاك وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 أتموا للناس الكيل عندما تبيعونهم ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع للناس وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتقوا الذي خلقكم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 وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لمن الكاذبين وَلَسْتَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا فَلَا مَزِيَّةَ لك عَلَيْنَا فَكَيْفَ تَكُونُ رَسُولًا وَلَا نَظُنُّكَ إِلَّا كَاذِبًا فِي مَا من مِنْ أَنَّكَ رسول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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ الرَّحِيمُ بِمَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ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 بلسان عربي مبين نَزَلَ به بلسان عربي واضح وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأولين وَإِنَّ هذا القرآن المذكور في كتب الأولين فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة أَوَلَمْ يَكُنْ يكن آية أي عُلَمَاءُ بَنِي بني أَوَلَمْ يَكُنْ الْمُكَذِّبِينَ لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم نَزَلَ ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام.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 إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب ذكرا وما كنا ظالمين عظة وتذكيرا لهم وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وما تنزلت به الشياطين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 فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي وتوكل على العزيز الرحيم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 يلقون السمع واكثرهم كاذبون يسترق الشياطين السمع من الملا الاعلى فيلقونه الى اوليائهم من الكهان واكثر الكهان كاذبون ان صدقوا في كلمه كذبوا معها مائه كذبه والشعراء يتبعهم الغاوون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 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الشُّعَرَاءِ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا